كل يعود لصل جده مرضاه كل يعود لصل جده مرضاه راعي الشرف يشرف ولن ذال يقول الفرع من عوده شرابه مسقاه والحمض له مرضه ولو تشغض نزوله الطيب كايد والمناعير تقواه والهون هيد تدنى عن نفسه تكون ناسم ناس على كسب المراجل المضراء وناس على كسب تشيله بر هذا على وضع النكا كل ما وهذا اذا شافوه ربعه يصدون لا تعمل الخوان لا تعمل الخوان لو زخرف احكار من خان بك مره يذيب اسلك تفطن تفطن ترى زولك وجاجي كم واحد ان يعجبك سوده وهدون يا طيب الشارات يا طيب الشارات من يوم من شاء احذر عدوك لا يغذرك على هو ترى عدوك غايته فيك ومناه يزرع يزرع بصدرك منقنا رمحه طعون واللي رضع لبوة عدوك توقع الجنوب ولد اللبوت اللي تعرفونه يا طيب الشارات يا طيب الشارات من يوم من شهر احنا العدل لا يغدرك على هو لا ضاع عدوي رايت في امنه يزرع بصدبك من قنا رمحه واللي رضى الأبوت عدوك توقع الجر والدى الأبوت اللي تعرفون للطير يا الصقار للطير يا الصقار بالريش مغواه الجاهل اللي بكتر الريش مفتون للحر والشبو ماكر ومجناه والفرق بل أفعال لوهم يطيرون